هذا الأرض مره في لك ونحن نبدأ عاما جديدا وفي هذا الأسبوع الأول من العام نعود أن نأخذ عن كلمة الأول وأيضا شكرة عن الأولويات في حياتنا في حيات كثيرة جافة عن سلمة الأول إما الأول في الترتيب أو في الجنب أو الأول في الأهمية يعني ربنا قال أنا هو الأول والآخر البداية والنهاية الألس والياه ما أقدرت أن تقول بنا عنه هو الأول في الزمن لأن الله فوق الزمن فوق الزمن وقتل الزمن لكن هنا كلمة الأول معناها الأجل وليس الزمن. والأجل يسلس الزمن. لأنه هو الأول قبل لم يصور إله وبعده لا يكون في أشعر أربعة وردهين ستة سلاء أحدث كثيرا من الناس في الظهر كان الأول وقال في ستر الرؤية أنه هو الأول والآخر البداية والنهاية الألف والوا في رؤية واحد ثمانية ورؤية واحد ثبعتاة وفي رؤية واحد وعشرين ورؤية وعشرين في ستر الرؤية أربع مرات كيل عن المسيح أنه هو الأول بعدين نوجد إن حتى في, في كرامة المسيح وفي ملاده في ملاده هو الابن البكر لمريم البكر والوحيد <تصفيق> وقيل إن هو البكر يسعط وكثيرين يعني بالنسبة للبسأة كلها وكيف ان اكو شيئا من قبله كوره الراقدين من قام من الاموات في يوم لا موت بعدها ربنا بين مركز الأول في منصور وجمال حسين احميدي ايضا تلاحظوا من الاربع وصايا الاولى خاصة بربنا الوحدة هو الاول والوصايا الباقية خاصة بالعلاقات مع البسل في الثلاث يجب تجد نفس الوضع الله في الاول يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون نشيئتك معجودة الأول حبلة سلبات الخاصة بالبسر فكانوا إن الله هو الأول من جهة التركيب في الزمن وما قبل الجمن فذلك ينبغي أن يكون الله الأول من ناحية الأهمية الأهمية من نسبة لكل تلك وربنا كان يطلب أيضاً عوائل الأشياء أن تكون له لكي نعقد شكرة بالتمرار أن ربه في الأمور يعني ماذا؟ يعني آري خدث لي كل ذكر كل فاتح رحمة بين الإنسان أو البقاهم السمار أو أوائل الحنسة أو أول الحسير أو أول فرح جدرة معنى يعني معنى عن تشعر في أعماقك إن الحير اللي يجيلت أول واحد ياخد منه هو ربنا أول واحد يعتى له هو ربنا لكي تشعر دائما ان الله في الاول لنسألها جدا سبعها في بداية العام الجديد ان ربنا في الاول وبعد كده كل الاشياء الباكوة حتى بالنسبة الى اول وصية اول وصية في الاهمية تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك للرصية التانية تحب قريبة كنصف يعني تلقى لازم يجب يكون في الأول عشان كده قال من أحب أبن أو أمن أكثر مني سلا يستحقني ومن أحب أي أحد ابن ابن أخف أخف زوجة أي شيء أذكر مني فلا يفتحكم وفي لازم يكون الأول والوصية الأولى هي محبة الله فاستم ربنا لازم ربنا يكون في الأول لكن دونه اتقال اول وصية بوعد فكر مهداك امك بوعد فكر مهداك امك فتكون ايامك على الارض لكن ربنا دا تحبه وقلها عاد محبته ولذاتها يعني انه تحبه ابوك امك علشان تاخد بكفئة ولا اغرف السمع ولا هالارض دا ربنا بتحبه ولذاته ولذلك محل شيء إك تحب الرب إلهها تعالى تمشي خذ تذب لبتحب لأنها بتتمتع خذ حب في حد ذاته جزاء ومكافأة مش عايز جزاء حبه هو نص الجزاء هو نص الجزاء ربنا نجبس طلب الاوائل الصغيرات والكبيرات، حتى نحن حديث صغير كبير، يعني مثلًا أبكار الأغنام لربنا، أول غدنا يأتي سوق أبكار ربنا، لحتى لما يجده السوق، يجده جزهيم يجده السوق قبل ما يجده السوق يفقد السوق، حتى الغنم تشتمن السوق وسوق، فاا أول حاجة من الجزازين في الصوف دواحة الربنا يعني أول بقيمة ربنا وأول غنمايا ربنا وأول سويا سيط لربنا يتغيرها كدير ليه ليس كده لربنا أيضا لم يطلق فقط الأوائل وإنما بارك أيضا الأوائل فبارك الأفكار بارك الأفكار وجعل الأفكار نصيبه وجعلهم ختابه وجعلهم كهانته قبل كهانته روح لأنه كل حادث الأول لي لحتى في الخصة مريض بيت حجة سنحول من ينزل إلى الماء يبرق يعني مباركة الأول وكان يبارك الأبكار ربنا ويجعل لهم بركة البكورية ويجعل لهم نصيب اثنين من بكوتهم ويجعل لهم رئاسة العائلة ويجعل لهم الكفنون قبل كانت دارون ويجعل لهم بركة خاصة إن من الأوائل حداك ليها بركة عند ربنا وهنا تسأل نفسك هل الأوائل تعطيها لله أم لا لأن الأسائل الجديدة اللي جايزين بعض المساعدين بالهم منها اليوم الرب اللي الوقت في العهد الجديد بقى هو اليوم الأول من الأسبوع مش آخر الأسبوع. الناس اللي بيسموه يوم الأحد، الويك إن نهاية الأسبوع الغلطاني، لأن هو أول الأسبوع مش نهاية الأسبوع. اليوم الأول، اليوم بس يوم الأحد أحد يعني أحد يعني الأول. اللي هو أول الأسبوع ذهبنا إلى القبر. فلان هذا اليوم باركه الله ده حتى اول الايام زمان كنا بنبدي ربنا اخر يوم بعد ما نتعد من شقائد دنيا في الاسبوع نعفذ يوم السبس يوم راحة اما الان تبكر الاسبوع اول الاسبوع هو يوم الراحة نبتدي بربنا في الايوم وبعدين ديت بقى الدنيا بعدين ده مبدا جديد في العهد الجديد له اهميه اوي من الاسبوع انت دلوقتي استنوت الصفحه الجديده شيء عام جديد عايزين تكتب شيء شيء مشغل التامه وتبدأ علاقه طيبة مع ربنا هذه العلاقة لا بد أن تجع فيها الله في الأول البعض كان في حياتي يتأمل تأمل روحي ليست تأمل حرفي تأمل روحي في الآية التي تقول في البدء كان الكلمة طبعا المعنى الحرفي يعني في البدء في الأجل كان اثنو من الاب لكن انت تخليش الدد في دد وقتك في دد افتنونيك تخلي الله موجود في البد. طبعا على حسب الزكين ان انت تتبعوا للأسلاق بترتب ايه الاولويات اللي بياخد اجتماماته في الاول بتاعت العالم بتاعت الدراسة بتاعت الدراحة بتاعت العمل بتاعت كل الحاجات دي وربنا اذا تخي له شيء وعطيه ربنا بيخلص ربنا في الاول لربنا في اخر الخير اذا تخي له شيء وعطيه في دي هي دي الحياة الروحية لن نستخل ربنا في اخر القلب ويجببون لشيء فعطيه يوني قول الكلامي احنا مبكتين ان السنة الجديدة اتجدها في ربنا كان اي دقيقة مع ربنا اول ساعة مع ربنا اول يوم مع ربنا هديني اول يوم مش ديوتنا هدينينا في ديوت الله و اول ليلة من هذه السنة في فيديوتنا اقدموها في بيت ربنا لانا يا رب بيتك في الاول انا اقدم ليلة دية في بيتك قبل ما اروح بيتي انا ده الوضع الروح الكريم ده الوضع ربك نفسي لما كان ملك هل ازاي انا قبل نفسي بيت وربنا ربنا هل بوش بيت, بيت ربنا في الاول ربني مستمحيوك وهو اللي يبني البيت لأسفات كثيرة ولئن هو خلي بيت ربنا في الأول ربما خلي ربنا كمحلي يبني البيت لقول كون ده الأمينات فيك بعض العزب يتحيبوا كريتا يخرجوا في أبت يخرج الليلة نينيين في البيت لكن مبارك كل إنسان في أبت الليلة في السنين في عطا هنا في بيت رسم رب بيتها في الأول ليه تبدأ هو بيتي ليه تبدأ هو بيتي وأنا أشد وانا أمضي أول ليلة منذ سنة في بيتك، وأعطيك الأوائل وأعطيك البكور كيف نفسك هذا؟ احنا عايزين ربنا يبقى له الأولوية في كل شيء ازاي له الأولوية في كل شيء إبراهيم عبدالآباء بعد بعد بعد كثير وطروفه قاله قد وبعدين قاله أمر لما تجري ناج قاله قد تقدمه لي محركة على الجبل الذي أريد إجابه مترهين من نأخذ وقت في التكشير لأنه ديك النبديهيات ربنا الأول الحاجة بتاعي اللي بتاع ربني حالفة المئة بتاع ربنا وهو أنا من يستخدم فيه أبدا ربنا هو الأول ربنا عايزة محلقة ناكد محلقة أنا في بالأخر خالف لكن ما في الأول الحاجة بتاع من الزكاعة حاجة الأولوية حاجة الأولوية خلّه أم التمعيل لا بتعرد في الحكم والعقل وكانت بالشيء يقولها ولد وكانت بتبكي بدموع أول ولد كانت اللي لأكد بتعرفينه مش بتاعه. صحيح أحبكم لي ولد لكن الولد الأول بتبكيه لربين يقعد في الهيس تبكيه وشيكه في الهيس لا بتعرفينه مش بتاعدي ربنا في الأول خلّي ربنا في الأول في سيدات اذا ربنا طالت ابنهم انه يبقى شاهن او انه يبقى راهب غيات غيات غيات كأني كارثة حلت على هذه السيد وتضغط على الواد تضغط على الوجه التأثير العاطفي وتضغط على الوجه بان جالها دخطة من وجالها تتكرها تموت وتستمت على الاخر جلالك هي يا سيد ربنا لا ربنا لا, لا الواد دا بتاعي انا رفض أن تجعل في الأول ربنا في الآخر، لي لأنها لم تتدرى في حياتها أن يكون الله في الأول، لم تتدرى في حياتها أن يكون الله في الأول. ربنا يقول ونقول يا رب إنك واحد من هؤلاء اللي قد جاءت هو جاء من عمل الرب. ليكن ليك قوى من التفكة بتعرف بنا انوا اتجربوا انوا ربيوا في الاول مش في الآخر عوضتك في الاول محبتي في الاول وجايز واحدة تقول انا ما قلتك لا صحيح ما قلتك لا لكن عينيكي الف لا ودموعي في لا وضغطك قال لا ودورك في الجرير ان لا ايه تمسهداتك وشكواتي الف لا لكن الكتاب يقول المعطي بالسرور بالسرور يعني هو فرحان يحبه الرب ربنا في الأول ربنا في الأول على سيدة تكون متجوزة ويجبكها عايزين أسيط تبقى أسيط يعني أسيط يعني ايه يعني, يعني يخرج من اسم التعطفة فيها ورقة الكنيس ويسدي أرب ويرجع للتعاف ناكا بالليل من الزيارات والابتخادات والعجاجات والعشيات على تن مدرخ وتعبان وموزنش يأخ لا, لا لا لا لا لا لا لا لأنها لم تد على الله في الأول خلت مفتحة في الأول مش ربناه في الأول خلت مفتحة في الأول مش ربناه في الأول الإنسان الذي يضع ذاته أولا ذاتي رغباتي ماتي صحتي رأتي مستقبله ألف الأيض سبعدين وثل المسيح لرش هؤلاء قال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويبدعني يعني ايه يعني ربنا في الأول وذاتك دي تنكرها فالله الآخر قاله قاله قاله قاله الابتين اللي حط ربنا في الأول كانوا بقولونهم وذاتي ديجوا انتهاء ايه ممكن تموت ممكن تتعذف ممكن نجرى له اي حاج لكن ربنا في الأول الله هو الأول هو قبل كل شيء وقبل كل أحد شيء كله يحمى المعنى دائم اجتاز هذه التجربة ما الناس اللي لها مع يحمى يبقى يتخفروا انه هو المسيح اللهم لا قلنا انت <تصفيق> لا يأتي بعدي لا بقى عني انت الاول لا لا انعطي يأتي بعدي من كان قبلي هو الاول هو الحيو اللي انتنى البعض يأتي بعدي من كان قبلي الذي لست انا مستحفى عن ان احلت في الحزائي هي بعدي اللي بنيجي لا بنيجي اخد كل من هو العروس فهو العريس. هنا رجل بطيء داني واقف لأجم داني وقرد شديد أبسك المبضي تبا ومبسك وأسرع ينبغي أن جاك يجيد وإني أنا عنك ليه يجيد هو في الأول ثاني في, في الأول هو في الأول ولما جاء المتيح ميحنى سلمه كنيسة كلها وسلمه القراءة والتبشير وإخافة وسلمه التلاميز أيضا رحلة التلاميز اللهم روح النتيج وضعته به وسلمه إيه وسلمه رأته على سبب شديد من قبل حبة ربنا هو الهي أي حمد وإلهي رجع لا يحل لك وصار ربيه في الأول نجمان كان فيها تطير راسك ما هم تراسي دي راسي دي, دي بعدين ما تفكر شيء فيه بس. لكن انا ما تفكر بان ربنا يكون في الاول يوجد من يشهد لله ومن يشهد الوفاة وليحدث بعد ذلك ما يكون الله هو الاول وقد كان الانسان اللي وضع ربنا في الاول هو الانسان الروحي الذي لا يحتمل بذاته ولا بالذات وإنما يكمن بالله قبل كل شيء لكل حاجه طيب مثلا الراحة اي كان لو ربنا في الاول يقول انا اظهر وربنا نستريح لكن فقل راحتي قبل راحة ربنا بنستحيل قالها دويد النبي قال لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعب على سرير فراحي ولا أعطي لعيبية نوما ولا لأكساني معاك ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب ربنا في الأول لكن حين تبيدي عاوز تسلم ويثبت عليه في المعن وما عاوزين تقول أنام وبلد صلاح بقى ربنا مبعاش الأول لا رحتك في الأول وربنا دي بعدين إن كان عندي كحاف أديك إن كان عندي إذ نزاد أديك إن كنت خايف أديك إن كنت رايف أديك لكن يشارك مع دين ربنا مع انحصل ليه وقت السجايد لك لم يجد لك لم يجد إلا انحصل ليه وقت الله كانوا يسهروا الليالي مع ربنا قلت عدان لك ما يهمت الجسد بتاعك عدان ربنا في ربنا في الأول, ربنا في الأول. يعطيه باكورة الوقت اول ساعة من النهار دي بتاع اترافنا كان يريد كل نفسه ساعة من اليوم بجهة ربنا للجهة نفسه للجهة راتين وشه للجهة للعوال أطفال يعني بالدود للجهة ايه مرحص شخصية يا راكو يشرب يوجب كلوه يوجب كيلو ولا تبيح ربنا أي أول من الساعة وين الساعة يسكت خمس دقائق في النهار أول دقائق في النهار أول دقيقة في النهار بتقولها أول حاجة بتعملها هل الله هو الأول هل الله هو الأول هل الله هو بداية النهار هو البدائية وهو هو النهاية هل الله هو الأول من حيث استجار التدريح من حيث استجار التدريح من حيث فرح التدريح واحد الله انا خوفا على مركدي وخوفا على وزيثتي ارسل ربني شوية وخلي وزيثتي الأول ومركدي الأول ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وخسر نفسه ليه لان ربنا ما تحقش في الأول وكانت ربني في الأول وكانت ربني في الأول وهكذا ممكن انو الانسان نكبد احوانا عشان هو نكبد لما تكبد ما تكتر رفيني لفع ربنا بقى في الاول اللي نكبد لأ نكبد في الاول نكبدها وربنا دا نقدر نصالح ايضا الي فيه المحصلة عشان تايد في الاول تايد شوف لك ايه ما ادا كلام ربنا درعني نركمة الاخ التكاليف منهم كان لهم اخذ اعتبار واتفاق على ده قالوا لنا انك تحاول تصلح ام بتاعه الشركه طب وراكم ايه قالوا لنا فهمناش ايه صح يعني الموت ماشي عشان المده ليه رافعين المبلغ ده الف ليه ما كل يوم كأقتول كل حد إشالك ترى ما عند الله ما الله ما هذا ما هي عند الله كل بسوي يوم كان تلو بعدين تقول الكلام إيه جالك إيه ما هو لكن تحط ربنا في الأول هذا صالح تحط ربنا في الأول هذا صالح ليش السوء إيه أسوء أسوء الجاي يتحط والكريتما والأحباب الأمينية الرئيسية وتكوين الأنسبة وجرالك إيه وحبيبي تحطي في الأول لربنا ما مش كل المستحفة حد أردني أشيك حل ده ميه ربنا مش في الأول ميه الحطيش في الأول في الأول عشان كده يمكن حياتنا الروحية لا تعتع لها الأهمية الأولى حياتنا الروحية لا تعتع لها الأهمية الأولى واحد من وشرة العطاء من وشرة العصور ينسق ورقة ويقفل الأكله والشرب والليده وإيجاره والبيرته وكل حاجة وإن شغل شيء يفكر في رقمه لآخر القلب. ما بجلش أنا ده من شكل حل بعدين إن شاء الله في إنسان كان يحاول ما يقبل في ما واعتبر في السقطعات رسوله واحتعه في الأول وبعدين اعتبر ببيوته مهزة الهداد مهزة في الأول شبتاع <تصفيق> يجي الرسول يقول يمضغي أن يتاع الله أكثر من الناس عطاوع ربنا في الأول وبعد كذا اوطيع اي انسان عافر لكن بعد تاعة ربنا لكن تاعة جد تاعة ربنا مستحيل ربنا ركنان تاعة اللي ربنا في الاول شدة سيئات ش المتع ش ربنا في الاول أنت بسعطي أرقاك كثيرة لمتعك وترفيهاتك وتسلياتك في جيز لا يبقى لله وقل ونتحطي شوطنا في الأول شيخي يقول ايه أن يكون يقول تركنا كل شيء وتبعناه يعني تركنا كل شيء وتبعناه يعني انت في الأول وكل شيء من وراء الإنسان الروحي ربنا أساده والعالم خلفه لأن ربنا في الأول الحدث الثاني وراء الإنسان غير الروحي جاته في الأول أرجاء الآخرين في الأول متع ورغباته ملازجه راحته في الأول وبعدين انشدوا لربنا وراء يبقى له شيء سنينة وعلينا بالعول يا ابني اعطيني قلبك يعني اعطيني قلبك يعني خليني الاول في قلبك خليني الاول في اهتماماتك خليني الاول في كل رغبة من رغباتك يا الاول وعلينا تفكر في العالم زي من تعاينك وانت في بداية هذا العام او في اول هذا العام هل تبع امامك هذا المبدأ وحده في وصائح كثيرة ومصائح كثيرة اقدر اغلها لك في اول السلط وعترات المصائح لكن لا اريد ان اعطيك سوى مصيحة واحدة اذ عربهم في الاول والمصير مشهر بي كافتك لحدفين اذ عربهم في الاول الاول من جهة الوقت والاول من جهة الاهمية والاول من جهة الرغبة والاول من جهة الهج والاول من جهة الاشتياح والاول من جهة الساعة الاول من جهد كل شيء وفي هذه الحالة اذا كان ربنا له هذه الاحنية وله هذه القيمة البيلة في حياتك كل شيء يأتي بعدين الانسان اللي بيجامل الاثرين على حساب ربنا ويتاوع الآخرين على حساب ربنا هو ضيع ربنا ومخلص ربنا في الأول على الأقل شوية برامج بطيطة تضعها أمامك لأن نجاوز ربنا في الأول تتمع دارة مضحنة لأنه جالك مش تتمعها بالفكتير تحط المسكة في مدى شغيل. اول واحد اكلمه في كل يوم يكون هو ربنا وآخر واحد اكلمه يكون هو ربنا يكون هو الاول وهو الاشر ماهو الكلام بك حياتك حياتك حياتك حياتك من يوم ولو كده يقول له عشرة يا رب وقبارك ابنك اعطيني يا رب اني احدك اعطيني يا رب اني لا اخذ اليك اعطيني يا رب يوم مبروك من عندك يوم مقدس اصيعة فيه تتلع نبك تبتديك تحتك يقول له ايها النور الحقيقي الذي يجيء لكل انسان قاتل في عالم وتخذ لأخذك يقول له عندما دخل علينا يا رب في الطلاح ايها المتيح اله نخلصي في بس فينا الحياة المديئة والأسفار النورانية وبعدين تلقى نفتا اثنان في الحالة مع رفضة أنه تلقى نفتا في وتبقي تشكت واحد تتلقى هو ربنا تقلقى نفتا اثنان واحد عيني سحيني ونفتا كده قلقه اثنان حولي ما عليه تتلقى تقول اشترك يا رب انك اعطا اثنان جديد اعطيني اننا هتنفتا عبيد في هذا اليوم في في اللي عاديم ترد عليه تقوله نرم نرم فيه واحد يتحقوه هل يقول يبقى عاديين يتعلم على قلمة يتعلم على قلمة تقوله في المتين دول في قول صلاح في قول صلاح قد دي حالة دي ثاني شماجة مبجأ ليس عشان راتين يبقى في الاول كل عمل اعمله يا رب كل عمل اعمله انسى تكون الأول ابتدي بيك ابتدي الأكل بيك فأصل ابتدي القراءة والقراثة بيك قبل مخرج من الباب وانا بفتح الباب أقول لك يا رب كن معايا في خلوبي كما كنت معايا في دخولي وانا داخل البيت هقول يا رب ادعالها حوقات مغروفة في البيت ما تتمحسي بشوق ستاهم مع المدام أو الأسجاج أو أي حاجة يعني تخلي ربنا كل شيء وانت داخل في شغلك أبي تقل م... أنا داخل في شغل في مكان عملي أول واحد أكلمه في مكان عملي هو ربني فأول ما تخذ جلاب الشغل تقول يا رب أعطيني معمة في آيب كل أحد لا تسمح يا رب أن تصبح إليك ادعيني أخرج من المكان ده مخصوص تعطيني أن أنا أكون أمين في عملي مدارك أنت يا رب ومقدس أسمك يترخ داخل طبقا ربني ناشي معاك داخل معاك واحد يكلا الدكتور هياعمل عمليني قبل ما يعمل العملين يقول يا رب خليك معاك وانت اللي اللي تمشي ايدي وانت اللي تمشي في المسأل وكله خلي رب لنا أكي أول كل عمل تعمله خلي ربي بيجي أول كل عمل تعمله سواء عمل روحي أو عمل رشي أو أي حاجة هتخدم عبل وفدنا قبل ما تحضر الجرس تقول له يا رب وقبل ما ترك الجرس تقول له يا رب وعبل ما تقرفه خدمة قيل يا رب ربنا يشعر انه داخل في حياتك شيك المرتب ربنا يشعر انه داخل في حياتك مش انت ناشي كده كأنك مستقل عن الله وربنا كأنه غريب عنك ولا انت شاعر به ولا هو ولا ايد مختم ولا حاجة ليه تنتبه لماذا تنسل؟ لا يا رب انت في الأول انت في الأول زي ما تنسل قبل الأكل اتنسل قبل الشهر اتنسل قبل الخدم قبل الخدم سيئني سمعي ذات لحب المجيزة تنسل عارف لو تنسل قبلها ان كانت حاجة واقشة هتأكله هتأكله سيئني ربطه بالتفن انتب خلاله ان كانت هذا قويوسة هنشي لكن ليه عندما بتلخبط في الوقت ده بأنك محفظت ربنا في الأول ربني مكنت على بالك وانت قاعد ربنا ربني مكنت على بالك وانت قاعد تسمع اجعل ربني في الأول الله الذي تجعله في الأول خليكن بالتمرار في حياتك لكل مبجد دائم إلى الأبد قريم